يا بهار ما الولاد يا ابني علي الاكبر علي الاكبر علي, الأكبر علي, الأكبر علي, الأكبر علي, الأكبر علي الأكبر Alle akva, دمي يعي جري القبور هدني العمر خاصة صار للولاد يامي ايد مني يدك بوسط لي حبي توسعدني تمني يدك بوسط لي حبي توسعدني et tu wa sit e w et اييني الولايه فلسه على جروحي اوداوي يا اييني الولايه تجوى الكبار سيني لي يفاري احكي يفاري ايش حلاقه لا لا باسم يا ابطال ان عذيني قعد ماكن تحسيب يا يخليني اي, اي يغلي الولاد يا A يا تايري مريضه والكبر <سؤال> هدي لي ورجع حي دمع عيني يسيل و يا ما ماكلي ولا يامن علي الادوار علي الكار بهضي مامك يوسف يا عزم رتيش شباب للقبر بامك تمنيتك يا ماي العين تبار ملك تمنيتك يا ماي العين تبار ولاد يا ابني وا يا جدي وليدي ونروح الليل من شوفا را سكي قباوي يروح الحق حزينا يوفا جدي وليدي ونروح الليل من شوفا را سكي قباوي يروح الحق Not the clean, I'll Mm.